بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حليم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد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 يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كثروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Allah'a emanet